bismillahirrahmanirrahim alif la ammim a chasibat naas ay yutrak ay yقول وَلَقَدْ فَتَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ Äm <hazim> hسب <hazim> الذين يعملون السيئات أن يسبقونا وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لظلي عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم وَلَا نَجْزِي الذي كانوا الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَى يَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ مِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ كَذَٰلِكَ وَلَئِن جَاءَ أَخْرُ مِن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مِنَ الظَّلُمَاتِ إِلَّا هُوَ وَلَا يَعْلَمُ مَا وقال الذين كفرون الذين آمنوا تبعوا سبيلنا ونحمي الخطاياكم وما هو بحامل من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقاله وليسألن يوم القيامة عما عم كانوا يفترون ولقد رسلنا نوح نوحا إلى قومه فلبس فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إن قال لقومه اعبدوا واتقوا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 لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من, من قبلكم Omar och Rasul, alla alla är Mubeen. Och har de inte sett hur han skapar dem Allah Yönsig Neshet Lakhirah Inna Allah Ala Kul Kul Kud Kud Yuh Yuh Yuh Yuh Yuh Yuh Yuh Yuh يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أن تبى معجزين في الأرض ولا في السماء وما لذٌ För att Vertrauella fronten så att du skulle ge dinanbehov mevla som sådol är för But... Um